و أ ك و ا ب كانت قواريرا قوارير من ف ض ة قد ر و ه ا تقديرا ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا